ثم غسل النصف الثاني عند الظهر لتقلت لا يسترط. يسترط في فاحدها ولا يقال فرقت بين اعضائك لا يشترط فاشترط الموالاه ولا الغسل وكذلك لو غسلت شقك اولا الليل عند النوم شقك الايبر وشقك الايسر غسلته عند الاستقاف قمين الهجر وعند الهجر رغت لهات الجنابة فكذلك الميت لو غسلوا شقه ثم نشره قبل أن يبدعوا في الشقة الثاني فلا يراجع بعد غسلة واشدة فذلك لأنه لا يستغطر في الثلاثة وعلى تلك المرأة وشهيد المعركة لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهداء وحد في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم رواه البخاري والمقتول ظلما لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه لحديث سعيد بن زيد المرفوع من قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد فمن قتل دون أهله فهو شهيد الرواه أبو داود والترمذي وصححه وأنه يغسل ويصلى عليه لأن ابن زبير لأن لأن ابن زبير غسل وصلي عليه فأما الشهيد بغير قطنك المطعون والمبطون فيغسل لا نعلم فيه خلاف قاله في المغني. كانه سهلة فالهذا الحكم ليس لكل الميّن. سهلة من ذلك الشهيد الناصرة فلا حاجة إلى تفصيله بل. يكفل في هيابه لجمائه ويجهن بها ولا حاجة إلى كوثير ولا إلى تكفير إلا أن يسلب هيابه فيكثن في غيرها التكاثرة لهذه هي النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل شهداء أحسن بل أمر بهم أن يدهنوا في جراحهم يلفوا في ثيابهم ويدهنوا فيها بدمائهم ولعل السبب في ذلك أحد أمرين او كلاهما إما أنهم أحياء عند ربهم يرزقون أو أن دماءهم ربادا فإن دم الشهيدي يبقى عليه يوم القيامة يضعث وهو يسيل دمه لونه لون الدم وريحه ريح النسك فكان في ذلك إبقاءً لأثر رياله العبادة فكان رتل حاديثي أنه عليه السلام قال ما من نكلوم هي سبيل الله الا جاء يوم القيامة وكلمه يدني الكلم جرح اللون لون الدم والريح ريح النسك فجمع أشهداء مسكن يعني فهي يوم القيامة يظهر أثرها وإن كان قد يظهر أيضا رجال الناس في الحياة فلما كان كذلك فلم <تصفيق> يحتاج إلى تغصيله قدام العلماء يقول العلمة في ذلك المشقة <تصفيق> لأن القتلى قد يكون ويكون في المؤمنين ضعف عن أن يتولوا ذلك منهم فلا جاءت الشريعة بالتخفيف فكان من التخفيف أنهم لا يغسلوا لا يغسلوا وثم ذكر بعض الظلمائي كما سمنا أنهم يبحق بهم المقتول الظلم المقتوض يعني بغير حق شهيد كما ورده هذا الحبيب بل قتل دون ذنه فهو شهيد وتدرد أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت إن أساني رجلا يريد مالك قال لا تخف قال أرأيت إن قاتلني قال قاتله قال أرأيت إن قاتلني قال أنت شهيد قال اضع ايتين قتلته قال هو في النوم ولانه ظالم المؤكد فاطلق عليه انه سيد فهل يلحق هذا السيد الذي قتل دون دمه او دون نفسه او دون حرمته او دون ماله او دون عرضه فهل يلحق بسوء ادعيه كونهم لا يغسلون ام لا قول كما سمعنا ولكن الأقرب أنه يغسل بغدا من الفاقه بل السؤال في الحكم المطلق فهو شهيدا من حيث الأجر وأما من حيث الحكم فلق فهو يكفل في كما يكفل غيره فإذا يغسل واستدلوا بان كثيرا من الصحابه قتلوا ظلما وغسلوا كعمر قتل ظلما مع انه شهيد لانه دعا الله فيستجاب دعوته اللهم ارزقني شهاده في سبيلكم وموتا في بلده في نبيك فرزقه الله ان قتله ابو لعبه فاصبح شهيدا هذا من حيث الاسم يعني اسم الشهيد هنا من الشاهد لا من الشهيد الذي هو القتيل الشهداء هنا هم الذين يشهدون على الناس فقوله تعالى وتكون شهداء على الناس فقوله تعالى من النبيين والصديقين والشهداء الشاهدين وكذلك قوله والذين امنوا بالله ورسوله اولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم إنما هو شهاده يعني خاصه وقد قال بعضهم انه شهيد من غد انه قتيل في سبيل الله فعثمان قتل ظلما ومع ذلك غسل هني وكوكب دائما ظلما وغسلوه وهكذا الكثير من الصحابه قتلوا ظنا واستشهد باب الشارع بن الزبير انه قتل ظنا ومع ذلك غسل ونحو ذلك كفيل فاذا لا فرق بين المقتول ظلما وغيره خياساً أيضاً على سائر الشهداء الذين أعطوا هواب الشهاده وإن لم يكن لهم الاسم الحقيقي فقوم النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء خمسة المطعون والمنطون المطعون الذي يموت بالطاعون والمنطون الذي يموت بالنطل الذي هو الإسهال ويسمى حديثاً بكريرة والغريق هو صاحب الهدم والقاتل هي سبيل الناس فجعلهم يسرحهم شهداء ولكن معلوماً أن الناس يموت في البطن ينظر الإسهال أو يموتوا بالطاعون أنه يغسل ولن يزال المسلمون يغسلونه تقول كثير كثير. لو تبدأ على الروايات. لا يعني تتبع بعض الشراح التي اللي شهيد عشرين ما إلى فوق العشرين. سبب الشيء عدم تغسيل شهيد المعركة الصحيح. <تصفيق> الله يمكن أن أشاطروا ثلاثة عيال يمكن أن كلهم راضي. لا تفعل لأنهم أحياء عند ربهم وذكرت علة أنهم عليهم أثر عباده أثر أثر طيب وهو هو عبد الدم وأنه يكون لون إذيحه في وذكرت المشقة وكلها في مدهب ويمكن أنها كلها مرادة ويجب بقاء دمه عليه لأمره صلى الله عليه وسلم بدفن شهداء خذ بدمائهم ودفنه في ثيابه لحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل احد ان ينزع عنهم الحديد والجلود وان يدفنوا في ثيابهم بدمائهم رواه ابو داود وابن ماجه فان سلب ثيابه كفن في غيرها لان صفيه ارسلت الى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين ليكفن حمزه فيهما فكفنه في احدهما وكفن في الاخر رجلا اخر قال يعقوب بن شيبه هو صالح الاسناد Wanneer en dan heb je een en dan heb je een een aantal mensen die من ذلك التفاعل هذا سعيد ان شاء الله. الله عليك. الجزء لما يقول الناس يعني الأذن أو كذلك ما الأذان. الشهيد كيف فوق؟ الشهيد بالذنب عشان الله على كل هذا بينه وبينه راح ما أجا. والله الجزء من ذلك هذا يؤدي إلى تشبه. هذا البحث هذه المسائل اولها انهم يدهنون بدمائهم كما سمعنا لان دم الشهيد عباده وأثر عباده ولانه يصير لونه لون لأول الدم وريحه ريح المسك فلا تغسل عنهم تلك الدماء سواء كانت على البدن او على الثياب او على الجروح لان يدهنون بدمائهم ثانياً أنهم يكفلون في ثيابهم ثيابهم التي عليهم أنها ملوهة يجد مضادجة بها يجدهم يكفلون فيها بعد أن ينزع عنهم السلاح والبلوت رادت المقاتل أنه يلبس شيئاً من السلاح فيلبس على رأسه مجنًا يأتيه من وقع السلاح وهما يسمى بالترس ويلبس على صدره جوشنا وهو يسمى بالدرع يأتيه أيضًا من وقع السلاح وقد يلبس أيضًا على يده وعلى رجليه شيئا شيء يأتي ذلك كخفيني وجوارب وانح ذلك من جلود في هذه الأشياء تنزع أنا. فالجلود التي على رجليه كالخطين أو النعنين أو على يديه كالجوربين وقفازين أو على بدنه كالدرع والجوشن هذه تنزع وتبقى عليه هي وها الاصل هي يكفن فيها فإن تُلِبَك خطين في غيرها كما سمعنا وذلك بما أن سمعنا أن حمزة لما قتل في أخرج فتلبه الكفار ثيابه أو نزعوها عنه فبقي غريانا فأرسلت صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم وأخت حمزة جوبيني ليكثن فيهما فكثنه بواحد وجد رجلا من عنصار كذلك مقتولا وقد فلد فكفتنه في الثاني أما بقيتهم فنفقوا في ثيابهم ودفنوا بها هذا هو الحكم ثم استهنا من ذلك من طال بقاؤه بعد باب الجرح أو بعد الطائف طعن مثلا في المعركه ولكنه لم يمت بالمعركه المعركه هي معترك القتال بل حمل ولما حمل مكث عند اهله يوما او نص يوم تكلم ومثلا اكل او نام او بال او طال بقاؤه يا هذا ما يعتبر من أهل النار ولو أنه شهيد فلذلك يغسل ويصلى عليه يغسل ويكفل ويستدل بقصة سعد سعد بن معاذ طعن أو ظرب ظرب في غزوة الخندق رمعه رجل يقال له ابن العريقه لسان ما اصاب اكحله فحمل وذكث اياما في المسجد وبنى له النبي صلى الله عليه وسلم قبه ثم بعدما مات غش لاصلي عليه وكذلك عمر وغليا ما مات كل منهما في عركه قتله بل مكث أياما يوما أو يومين عن ظنهة أياما وإن كان أيضا على الصحيح أنه لن لا يضحق للشهيد لأنه يرتل الظلم ليس قتل معركة عمر وعثمان ونحن هؤلاء قتل ظل عثمان قتل في ساعته دخل عليه وقتلوا ظلم بعد الطعن ما تكلم ولا أوصى ولا طال بقائه لأنه مات بضربهن له وقتلهن ومع ذلك لم يعطى حكم الغسل فالخاص بأنه متى طال بقائه عرفاً أو تكلم عن حمل فإنه لا يعطى حكمه هذا الحكوم هل <تصفيق> يسأل الله سبحانه هل يوضع الشهيد عندما يبهم في, في لحداً لعل إلا عند المشقة في الحديث قتل أهاد أنه أنا رب الأئمة وسلا في أن يبهم في قبر وأن يقدم أكثرهم قرآنا وهذا دليل على أنهم يلحد لهم ويوضع واحدهم في مقدم اللحظ ثم الثاني في الذي يليه فإذا أجل المشقة يذهل اثنان أو أكثر في قبر وإذا لم يكن هناك مشقة وكل واحد في قبر ويلحد له كما يلحد لغيره ما ويسأل أحد الأخوان إذا كانت ثيابه لا تستره لا تستره لقوله يطلب له زيادة فاستر بقية بدله دليل ذلك قصة مصعد ابن عمير فإنه قتل في غزوة أحد ولم يجدوا له إلا بردة بردة فكانوا إذا غطوا بها رأسه فدت رجلاه واذا غطوا بها رجليه بدا راسه فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يغطوا بها راسه ويجعلوا على رجليه من الازخر اي من الحشيش الخشيش المعروف وذلك لانهم لم يجدوا فاذا كانوا يجدون خرقه اخرى تكمل في سعتر بقيه بدنه فانه يكفل فيه كما أنه إذا سلب ثيابه إذا كلها غفن في غيره أو قتل وعليه ما يوجب الغ... الغسل من نحو جنابة فهو كغيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد ما بال حمضلات ابن الراهب إني رأيت الملائكة تغسله قالوا إنه سمع الهايعة فخرج وهو جنب ولم يغتسل الله الطيالسي وإن سقط من دابته أو تردى من شاهق أو وجد ميتا لا أذر به غسل وصلي عليه نص عليه لأنه ليس بقتيل الكفار وتأول أحمد قوله صلى الله عليه وسلم ادفنوهم بكلومهم وإن سقط من الميت شيء غسل وجع وجعل معه في أكفانه فعلت اسماء ابنها فإن لم يوجد إلا بعض الميت غسل وصلي عليه لإجمع الصحابة قال أحمد صلى أبو أيوب على رجل وصلى عمر على عظام بالشام وصلى أبو عبيده على رؤوس بالشام قواهما عبد الله بن أحمد وقال الشافعي القى اطاير يدم بمكه من وقعت الجمل فعرفت بالخاتم فكانت يد عبد الرحمن فكانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن وسيد فصلى عليها أهل مكة السيد بن وسيد يا ذا الرسائل هنا في المعركة وهو جنود فعلى اي ما يوجب الغش فاننا نغسله وذلك لكسر ابن الراهب هم ابن الراهب ويسمى غسيل الملائكه ابوه قال له الراهب في الجاهليه ويسميهن وسماه النبي صلى الله عليه وسلم الفاسق لانه ممن شرك بالاسلام وممن تربص بالمسلمين الدوائر وهو الذي كان السبب في الدناء مستد الضرار وهو المراد بقوله ويرصاد لمن حارب الله ورسوله من قبل ألما ولده حنظلة هذا فهو من خيار المسلمين تزوج في سنة في أول سنة هلاث هلاثة هي غزوة احد وجاءت الغزوه وهو حديث عهد بزواج فكان إذا فكان لما سمع الق لما سمع الهائرة وكان في حالة الجماع فقام وهو لم يغتسل وأخذ سلاحه ودخل المعركه وقاتل حتى قتل فراه النبي صلى الله عليه وسلم توسلهم الملائكة فقال شل زوجته فأحضرتهم بحقيقة الأمر أخذوا من ذلك أن من عليه غسل فانه مغسل لماذا؟ لسنا نتحقق أن هذا تغسله الملاء لسنا نقول إنه مثل حنبلة الحنبلة يقينا أن الملائكه غسلته وطهر ولكن من أين لنا أن كل من قتل جنودان لتغسلها الملائكة كما غسل الحنظلة فالحنظلة رضي الله عنه ميزة وشرف وفضل صحبة وفضل وزيادة فأجر حصل أن سمي غسيل الملائكة هذا الحكم فالحكم الثاني إذا مات إنسانا لسبب من الأسباب كان تردى من شاهق أو سقط من دابته أو وجد ميت ولا اثر به فهل نعطيه حكم شهيد ناركه لا يعطى تردى من شاهق يعني من راس الجبل فمات ولو انه تمزق ولو انه تكسرت اعضاءه وتجرح وامتلات ثيابه دماء ما نقول إن له اجر الشهيد يعني الحكم الشهيد فهذا يغسل كغيره وكذلك لو سقط من دابته فمات لتصوة الصحابي الذي الذي سقط في حجة الوجاة لهذه ابن عباس أن رجلا محرما فسقط من دابته فوقصته فمات يعني انكسرت غنقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبائه إلى آخره مثل هذا أيضا لا يعطى شهيد المعركة الحقم الثالث فأننا إذا وجدنا الميتة قد تقطعت أشلاؤه فإننا نقمعه ونصلي عليه الجميع لأنه قد تقطع رجله من جهتين وقد تقطع رقمته من جهتين وقد تقطع يده أو بعضها أو أصابعه أو نحو ذلك فيجمع حسب الاستطاع يجمع ما وجد منه ويغسل كل عمو على حدة إذا كان قد تقطع ثم في الكفر ويصلى عليه جميعا الفقر الرابع الصلاة على بعض اجزائه لو لم يوجد كله بل وجد شر من أشلائه فإنه يغسل ويصلى عليه ويكفر لهذه القصص. كصف الحيث أن بعض الصحابة كما سنعنا صلوا على رجل وأن أهل مكة صلوا على يجعب الرحمن بن عسى جد وأن بعضهم صلوا على رؤوس يعني رؤوس مع جداء الله ويمكن أنها أنها هي التي بقيت وأن بقية الجثه آكلتها سجاع أو طيور أو نحو ذلك وكذلك لو لم يوجد إلا عظام غسلت وكفلت وصلي عليها إذا تحقق فإنها للمسلمين وهكذا شوفنا مثلا في ممهر الراحة في المكان مثلا وجد رجلي ثم بعد صلي عليها ثم بعد سنشط يعني خمس مرات أو تكرر وجوزي كل مرة يوجد عزوز كل مرة يصلي على <تصفيق> لا أكذب على شيء. أسأل أحد أخوان عما إذا تفرقت أصل الميزة بأن قطعت منه يذهب في جهة ثم إما مثلا ذهب بها طائرا إلى مكان بعيد ورجله في جهة ورجله الآخر في جهة. ورقبته في جهه وجثته في جهه وجدوا يوما يدا غسلوها وصلوا عليها وجدوا اليد الثاني بعد يوم وبعد ايام يتحقق انها يد فلان ناس يغسلونها ويكفرونها وهل يعيدون الصلاه عليها الظاهر انهم يعيدون وين افترض الصلاه على اليد الأولى فإنها تكفي لأن الصلاة عليه يدعى له فيها يدعى له يعني عندما يصلون عليه يدعون لهذه اليد إنما يدعون الإنسان نفسه اللهم اغفر له وارحمه إلى أحره فلأنه يفتغى بالصلاة عليه مضت الواحدة على جزء من عجزائه وما بقية أشلائه فكلما غفر على شرو يغسل عقفنا ودغنا إلى جانب الأول وهكذا وسقط لأربعة أشهر كالمولود حي يغسل ويصلى عليه نص عليه لحديث المغيرة مرفوعا والسقط يصلى عليه رواه أبو داود والتلميذي وصححه ولفظه والطفل يصلى عليه وذكره أحمد واحتج به ولا يغسل مسلم كافرا ولو دميا ولا يكفنه ولا يصلي, ولا يصلي عليه ولا يتبع جنازته لأن في ذلك تعظيما له وقد قال تعالى لا تتولوا قوما غضب الله عليهم بل يوارى لعدم من يواريه من الكفار كما فأقعل بآل القليب يوم بدر وعن علي رضي الله عنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إن عمك الشيخ الضال لقد مات قال اذهب فواره رواه أبو داود والنسائي في هذا محكم الأول لما يتعلق بالفهر الشفر وهو من أسقطت المرأة قبل تمام خلقته ميتا فيقولنا إن كان قد بذر أنه خذيها الضوح غسل أصلي عليه وإلا فلا يغسل ولا يصلي عليه بل يدهن كأنه دما أو نجاسة أو نحذارك وحد نفخه فيه أربعة أشهر، لحديثه بمسعود. حيث قال أربعين يوما نصفه، ثم يكون عدقتان مثل ذلك، ثم يكون مضغتان مثل ذلك، ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيها روح ويأمر بأربع كلمات. فذكر أنه بعد الأربعين الثالثة ينفخ فيها روح، ولهذا إن ثلاث أربعينات أربعة أشهر. يأتون يوما يوماً اشهر أشهر فإذا له في بطن أمه أربعة اشهر كان ذلك أول ما ينفق فيها الضوء فلتبدأ حركته ولو كانت قليلة مبدأها وإن تحس أمه بالحركة المحسوسة غالبا أنها ما تحس به إلا قبل الشهر السادس يعني بالحركة فأما بعد الأرض فيتحكط وأنه في خزيئة روح وإن لم تظهر حركته فخيرا إذن يعطى حكم فيغسل ويصلى عليه ويدفن معك مقابر المسلمين ويكون له حكم الأفراق بحيث يحتسبه والدائه فرطا وأجرا ويبعث في يوم قيامك ويكون مترقبا لوالديه ومرجح لموازينهما بخلاف ما اسقطته قبل تمام الثلاثه او الاربعه فانه على الصحيح لا حكم له هذا هو الحكم الاول اذا كان يعني غير مسلمين كان هذا مثلا غير عباء غير مسلمين في الفترة التي وقعنا عليها ان المسلم لا يغترسها وكذلك لا يغسل ولد الكافر او صدق الكافر لكن من قرب التبعيه ان الولد يتبع خير ابويه في الدين فاذا كان الاب مسلما والام كافره فانا نحكم باسلامه تبعا لابيه وكذلك العكس لو كانت الأم مسلمة والاب كافرا فإنا نحكم باسلامه تبعا لأمه فإذا كان أبواه كافران، فحكمه حكمهما لو ما تنعب الكافر أو ما تسلقه بين كافرين أو ما تتلعب الكافرة فإنها فإنهم لا يغسلهم المسلمون ولا يكفرونهم، ولا يصلون عليهم ولا يحملونهم ولا يدفنونهم في مقابل المسلمين لعدم الصلة بينهم يذل الله قطع المعدث بين المسلمين وكفاهم وجعل المسلمين لهم حكما خاصا وقطع الصلة بينهم وكفا كانوا أقالد ولو كانوا آباءهم وآبناءهم وآخوانهم وعشيرتهم لا يودونهم ولا يؤخونهم ولا يوعدونهم لا في حياتي لا في الموت بعد الموت هو الاستغفار لهم ما كان النبي والذين امنوا ان يستغفروا للمسلكين ولو كانوا اذي قربة والذات ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم فكذلك توليهم تغصيلا او تكليلا الى اخره لا اخر لهم مثلهم وإذا الموجد من الخفصار من يواريهم ووكلوا إليهم فالمؤمنون يوارون قتلاهم والخفصار عادة يوارون ويدخلون قتلاهم فإذا لن يوجد فإنهم يوارون يحفر لهم حذرة وينقون فيها ويرد عليهم ترابها لحرمه الانسان <تصفيق> يعني جسد الإنسان ولو كافرا له هذه الحرمة لا يتركه تاكله الشدائد اذا قدر عليه بل يوارى واستدل على مواراتهم لهذه الاحاديث الذي صلى الله عليه وسلم امر بقتل احد فالقوه في القليل للموارات ولما مات أبو طالب قال له عليا إن عمك شيخ الضال لقد مات فإذهاب هواله فأمره بأن يواريه ولو كان كافرا الفاصل أن هذه المسألة هي بيان أن الحكم خاص بالمسلم الاحكام التي سبقت من أول الباب فخاصة بالمسلمين تغطير نيب والعمل به ما تقدم إن ما هو إذا كان مسلما فإن لن يكون مسلما فلا حظنا فله فلا يجزع يتوأنا هم والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى فصله وتكفينه وفرض كفاية لقوله صلى الله عليه وسلم كفينه في ثوضيه متبق عليه السلام عليكم السلام الحمد لله والصلاة والسلام على محمد هذا الفصل يتعلق بالكفن وتكفين الميت وفرض كفاية ويقدم كفنه من ماله على الديون والوصايا وغيرها كما ذكروا في المواريث ان اول ما يقدم من تاركا في الميت مائوله التجهيز ومن ذلك مقيمه الكفن واجره الغاسل واجره من يحفر او يحمل ونحو ذلك تكفينه فرض كفاية اذا لم يكن له تركه فانه يكفن من مال من تجب عليه نفقته فاذا كانت نفقته في الحياه واجبه على ابيه او على اخيه او على عمه او قريبه فان النفقه يتبعها جميع المستلزمات ومن ذلك هل تفنن فإذا لم يكن له قريب نكسنه او ننفق عليه فإن تفنه على من يعلم حاله من المسلمين القادرين فإذا تركوه وهم يقدرون ويعلمون لم يكسنوه بل دفنوه عاريا كان الإهم عاما له وإذا لم يجدوا في تلك الحاله ما يتم به تكفينه كملوا تكفينه بحشيش ونحوه كما حصل لمصعب بن عمير فانه لما كفن في تلك القطيفه التي اذا ستروا بها راسه بدات رجلاه وان ستروا بها رجليه بدا راسه جعلوا على رجليه من الاذخر أي من الحشيش وهذا دليل على أن البيت أنه كله عورة يجب أن يستر يستر عن أعين الناظرين ويستر عندما يدخل في القبر فلا يدخل وهو عار بل يستر وقبل أن يدخل في القبر ولعل سكنة في ذلك فرنة الميت حتى ولو كان كافرا فإنه يكفت يجب تأثينه إذا كان في بلاد الإسلام وللمسلمين عليه الولايه ويؤمر أن يكفن من ماله أو من تلزمه نفقته وذلك لهايبة الإنسان ولمحرميته وكأن الموت كأن الموت يكسبه محرميه زائدة من المعلوم انه في الحياه يكشف وجهه ويديه وقدميه وقد يكشف ساقيه وزراعيه وعنقه ونحو ذلك ولا باس بذلك وأنه حتى لو كان في الصلاة وأن عند الدفن أو عند الصلاه عليه فيلزم أن لا يقدم للصلاة عليه إلا وقد فتر جميع بدنه لحرمة أو لمحرمية وشخصية الإنسان فالمسلم له محرميه زائدة والكافر له محرمية عامة كونه انسانا محترما، وقد في السنة على وجوب التكفير على أنه واجب وأنه من فضول الكفايات، فمن ذلك هذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي وقصده لا قتاع الكاتك غسلوه من المنسدك وكفنه في ثوبه، وكذلك قوله لل التي غسلنا ابنته لما لما غسلناه ألقى إليه النحى يعني يجعل إزار وقال أشعرنها إياه يعني يجعل له شعار لها إلى ما لجسده ثم أخذ يناولهم لهم ثوبة مما يدل على أن تشين الميت واجب وكذلك ما ذكرنا من الشهداء ان الشهد النبي صلى الله عليه وسلم امر بتكفينهم في ثيابهم التي قتلوا فيها وأن الذي سلب ثيابه كفن في غيرها كحمزة وغيره هذا نحو دليل على أن, ان الانسان له حرمه فلا يجوز دهنه وهو عالم بل يأثم من علم ذلك والواجب ستر جميعه لقول ام عطيه فلما فرغنا القى الينا حقوه فقال أشعرنها اياه ولم يزد على ذلك رواه البخاري سوى رأس المحرم لقوله ولا رأسه بثوب لا يصف <تصفيق> وذكر ان الواجب ستر جميع بدنه وسيقينا الكامل الكمال ان الرجل كفن في ثلاثه اغواب وان المراه في خمسه فالواجب الذي هو فرد ويستطبه به الوجود ثوب واحد يستر جميع بدنه حتى شعر راسه وحتى رؤوس اصابع رجليه واظافر رجليه لا يخرج من بدنه أية جزء يستره جميعا واستدل على, على الوجوب لهذا الحديث الذي فيه أنه عليه السلام ألقى اليهم فقوة وقال أشعر لها إياه لكن هذا الحديث فيه أنه بعدما ألقى إليهم فقو ألقى إليهم رداءً وألقى إليهم قميصًا وألقى اليهم مفافة بعد ذلك لذا جعلها يعني ناولهم لهم هوبا هوبا كما ذكرت ذلك معطية لكن بكل حال اسم كفا يصدق بما يستروا جميع البدن فإذا سترى البدن فإنه تقدم فإذا سترى جميع بدنه سقط بذلك الوجوء ثم يستهنى من البدن رأسه المحرم وهل يستهنى وجه المرأة المحرمة؟ اذوقها على أنه لا يجب للمحرمة أن تستر وجهها أبدا ولكن يأتينا إن شاء الله في الحج أنه يجب عليها ساتر وجهها أمام الرجال الأجانب ولا يجوز لها ولو كانت محرمة الكشفها أمام الأجانب. فإذا المرأة المحرمة لا بد وأن تخرج إذا ماتت وكفنت مات أن يراها رجال أجانب. رجال جمعوا لسات ليست أمام نساء دائما هم لا فيها غالبا ولا محال. لكن إن كان الذي تولع الصلاة عليها ودهنها محارم كلهم من أقابضها ومحارمها أما أما الرجال أما الرجال الأجانب تولى إذا إذا كانت النساء تبرزول الرجال يصلون عليها ويحملونها ويدهنونها فإن الذى الذي كاشي وجهها ابدا لشيء من العوره امام من لا يحل لهم النظر اليها والصحيح ان المقات المحرمه الشيه ينزمها ستر وجهها ولو ما وجهها بشره وجهها دليله حديث راشه المشهور قالت كان الرجال كانت إحدانا إذا حظاها الرجال سترت ألقت جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه ولم تذكر أنه لا يمس بشرة الوجه هطلقت أنها تسدله يعني تدليه فإذا كانت الفانيه تتكشف امامي انا وعند الخلوه تكشف وجهها وتستره امام الاجانب فكذلك الميته المحربه اما الرجل اما الرجل فدليله واضح الدليل على عدم ستر وجهه واضح وهو قوله, قوله صلى الله عليه وسلم في البحر الذي وقصته لاقتاه اغسله في ثوبيه لأكذ لا لما يسلل كفلهم في ثوبه ولا تحنطوه ولا تخمر رأسه لا تخمر رأسه فإنه يضعث من قيامة ملبية فنهى عن تخمير رأسه عن تغطية رأسه وعلم بأنه يضعث محلم يلبي هذا دليل على ان المحلم لا يستطع رأسه بما في ذلك وجهه أني رأسه أن اللي هو من الشعب ووجهه أيضا وإن كان المحد في السيارة يجوز له أن يغطي وجهه ولا يغطي راسه وأما ثم ما نوع الكفن الذي يكون واجبا قالوا هو الذي يستر البشرة يعني صديق متيل يستر البشرة كان فالشفافا رقيقا إذا أوضع فوق الجل وصفت البشرة ورائه أولف بياضها وشواتها وشعرها وما فيها فإنه لا يكفي كما أنه لا يكفي لستر العورة في الصلاة لا بد ستر العورة مما يستر البشرة ويجب أن يكون من ملبوس مثله لأنه لا يجحاف به على الميت ولا على ورثته ما لم يصي بدونه لأن الحق له وقد تركه وقد أوصى أبو بكر الصديق أن يكفن في ثوبين كان يمرض فيهما رواه البخاري ملبوس مثله يعني لباس الغادة أو لباس الجمال معلوم من العشقها وتوله اللباس فمنهم من يكون فقيرا يطلع بخلق الثياب وبرخيصها وبالمستعمل يصعب عليه ان يشتري الثوب الجديد او الثوب الغالي رفيع القيمه فمثل هذا اذا مات يكفن في جنس ما يلبس ومنهم من هو غني ولكنه مقتصد فهو مع كثرة ماله يلبس وسط ولا يثرف ولا يلبس فاخرها ولا يستري الغالي ورفع الثمن منها الذي يقتصد وإن انتقده الناس ورموه بأنه بوح بخير وبأنه بانه يكفن يكثن هذا عيضا فيما كان يعتاد لبسه يعني في الثياب المتوسطة ومنهم من من الله عليه ووسع له الدنيا فهو ينفق على نفسه ملباس لا يقتر ولا ولا يسرف ولكنه يأخذ من غالي الثياب ومن أرفعها لأنه قادر على ذلك ولا بدرت عليه فيه فهو يلبس من له الثياب ويستوي. من رفيعها قيمة، يكفن أن هذا أيضا في جنس ما يلبس، وأخرون يلبسون مشر يلبسون في رفيعة ولو كانوا فقراء، وقد يكلفون انفسهم يستدين أحدهم أو يقترب ويشتري الثوب. بمئتين أو بمئة وخمسين نحو ذلك يقيم عليه أسبوعاً أو أسبوعين هم يغيره بهوب آخر وهو مع ذلك له هذا لا يعامل هكذا ايضا بعد الموت لأن الحق قد تعلق بالورثة المال تعلقت به حقوق الورثة فيكفن في اللباس الممتاز هذا. وهو لباس الفقراء أو لباس المتوسطين ولكل بحالا يكثن في جنس ما يلبسه في الحياة فان أوصى بدونه فتحت مازن عن حقه وكما أوصى أبو بكر كما سمعنا، بأن يكثن في الهوب كان يمطض فيهما وقال إنه يسلب سريعا فليهذا الكفن يأكلها التراب إلا ما هو للمتاح او قال إن الحي اولى بالجديد فإذا كان فأنه أنصى بدون ما يستحق ففله ذلك ما إن هذا ذكر رضي الله عنه لن يكن من الذين يتوسعون في اللباس بل كان يتوسط فيه فلا يلبس ثياب أهل البذلة واهل المذلة ولا يلبس ثياب أهل الإسراف واهل التبذير من ال الوسط وما لوم أن الإنسان عليه أن لا يزري بنفسه هذا من حيث العموم في الحياة رواه بعض السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا عليه ثياب زبلة خلقة فاستنكر عليه وقال هل لك من مال؟ قال نعم. قال ما نوع مالك؟ قال من انواع المال من الابل والخيل والبقر والفقيق فقال إن الله يحب أن يرى آثار نعمته على عبده فعلمنا بأن هذا من شكر منه. لا لا يظهر الإنسان نفسه نظهر مذلة يحتكره الناس وهو قادر على أن يظهر نفسه بيظهر عزة وافترات والسنة تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض من قطن قال الترمذي العمل عليه عند أكثر أهل العلم تبسط على بعضها ويوضع عليها مستلقيا ثم ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن ثم طرفه الأيمن على الأيسر ثم الثانية ثم الثالثة كذلك لقول عائشة كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراجا متفق عليه هذا هذا هو كمال في حق الرجل أنه لا يلبس قميصا ولا عمامة ولا غير ذلك إلا أنهم استحبوا أن يجعل على عورته خرقة تشد أليتيه وفرجه وتطوى على فخذيه وتكون كهيئة التبال التبال هو السراوين القصير بلا أكنان واستحبوا تلك الخرقة ليدعل فيها شيء من الحلوط الحلوط هو الطيب الذي يجمع أخلاقاً ويطلى به جسد الميت أو يطيب به بعض منافذه وبعض مغابن جسده فتكون تلك الخرقة التي على فخذعه أو أليتائه ممسكة لهذا الحلو أما بقيه بدنه فلا يدعن عليه قميص وما يشق له جيب ولا يدعن على رأسه لفافة وما يسمى بالعمامة ولا يجعل على رجليه ما يسمى بالجوارد بل الخرق الثلاث هذه كافية فتبسط الخرق الثلاث بعضها فوق بعض وتكون عريضة بحيث تكون كل واحدة تسفره إذا رد بعضها على بعض طرفها على طرفها فسأترته يختار من القماش الذي فيه عرض عرضه يستره الميت وتبسط طولاً واحدة ثم واحدة ثم واحدة يدعم عليها مسترقياً على ظهره ثم يرد طرف واحدة على جنبه الأيمن وطرفها الثاني عليه حتى تستر ثم الثانية على جنبه الأيمن وطرفها الثالث على الأيسر يكون قد ستغى بهمتين ثم السالحة كذلك ثم العقد من فوقها هكذا فعلاء بالنبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث والمختار أن تكون هذه الثياب بير ورد في الحديث يلبسون من ثيابكم البياض فإنها من الخير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم لهذا عام للذكور والإناش موتاكم ولم يقل رجالكم يختار أنتم أن يكون الكفن أبيض وما وقع النبي صلى الله عليه وسلم من كونها سهوليه يمانية قيل إن هذا على وجه الاتفاق وأنه قد كثن غيره فيهابا ليست سحولية هذا قالوا أظهرهم ولكن الله اختار لنبيه إلا ما هو من أفضل فإذا تختار السحولية المدينة والسحولية ممجودة وتسمى قديما ساحلية الثياب الساحلية وتصنع قديما في اليمن وصنعت ايضا في غيره أماكن يعني من المملكة او خارج المملكة ويعني قديما ثم يمكن انها انقطعت وبكل حال فانها يعني صفيقة بحرنية قديمة صفيقة ويجب التكفين في هذه التي تستعمل الان فيسمى بالتترى ونحوه وان لم تكن حاصلها القطلاً يعني مما يصنع من القطن نحوه فحيث أنها يصلط عليها أنها خياب بيض يتجمل بها وتلبس في الحياة كذلك بعد الموت في خمسة أثواب يكون في مدن يكون من إسمه لا لا ولا على جنبه، وفي كل حال وكل مستوى. يعني. المخالف أنه إذا وضع يوضع على جنبه الايمن في الكفن في القبر. على جنبه الأيمن ويكون رأسه لجهة الشمال في بلادنا ووجهه إلى قبله وظهره إلى الشرق في بلادنا ومعلوم أن ظهره ما يمكن أن ينكشف فلو مثلاً انخسر بعدما وضع على جمده انخسر يعني منكثل بعدما تحل أدفانه لم يبدو أنه مما يلي القبر فلا نحذره سواء بدأنا بالجانب الأيمن سترنا الجانب الأيمن الأول أو سترنا الجانب الأيسر كلها سواء من الأبناء من قال هذا يبدا سرطة طرف فرقه الأيمن يعني الذي يستغي يمينه الأول ومنه من قال ببنى الأيسر هي له سواء سواء من قطن وفي الأول قال ويجب من ملبوس ما في تناقض يعني إنك عالم سواء من قطن. في الأول يقول يجب ما نسمنه قال وسمنه. ما كان مثلا نسج أسياط إلا من القطن يعني يوجد الأفري هالحذيرات هذه من صناعات الحذيرات هذه يعني يعني غريب ما فعلوه إلا مثل الحرير ونحن فهذا غالب أنهم ما يلبس ما يلبسه الرجال والنساء لا يكفن فيه ليكون أغلب لا يكون من البياض خاصه أنه لا تلاقى ذلك <تصفيق> <تصفيق> يمكن قميص أنه يعني قطعه من القماش وإن لن تكون ولا للمشكوقة الوسط للرأس اطلق عليها قميص وإن كان يعني تعبيرا ليس بمشكو إن بعض المعسلين الآن حينما يأتي بالكهن يخيط هذا عيوه من جهد الرأس يكون أنا مثل القبع مثل كذلك الثاني على <تصفيق> لا لا يعني اجتهاد منهم يعني في نظرهم انه اتم ولكونهم يخيطون رأسه او كونهم مثلا يشقون له في وسط الاستعب ندخل الرأس غالبا له اجتهاد منهم او قياسا او تمسكم بذكر كلمة قليل انا كل حال لا برس جذلك ولكن الانظر ما ذكرنا والأنثى في خمسة أثواب من قطن إزال وخمار وقميص ولفافتين لحديث ليلى بانتقائي في الثقافية قالت كنت في من غسل أم كلثوم ابنة النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاتها فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقى ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر رواه أبو داود والصبي في ثوب واحد, واحد لأنه دون الرجل ويباح في ثلاثة ما لم يرثه غير مكلف الصغيرة في قميص ولفافتين بلا خمار النص عليه. ذكر أن المرأة كفتن في خمسة. الأول هالإزار وهو ما يشد به العورة يعني كإزار المحرم من السرة إلى الركبة أو من السرة إلى الساق أو إلى القدم يعني لباس يستر العوره المغلطة وما تحتها. هذا يسمى إذا الثاني قميص، وهو قطعة من قماش يشق وسطها مدخلا للرأس ويدخل فيها رأسها رأس المرأة ويجعل نصفها ممدودا فوق بطنها والنصف الثاني مفروشا تحت ظهرها. يعني كأنه قميص غير مخيط وليس له أقنع ما له مدخل رأس هذا القميص بعد ذلك الخمار الخمار ما يلف به رأسها يعني يلف على رأسها كله وجهها ورقبتها خرقة تخمار تشطر رأسها بعد ذلك لفافتين لفافتين يعني كنفافتين رجل يلقى يعني تحتها وي يعني يرد طلب يحدهم على الأخرى ثم طرف الثانية على الأخرى ثم تجعل العقد رقد هكذا ولعل السبب أن المرأة في الخيال أكثر تسترا وأكثر لباسا زيد في لباسها على الرجل غالبا الرجل يلبس في الشتاء أكثر ما يلبس عند فالبرد الثلاثة هي من عادة منحه المرأة قد تلبس الثلاثة ولو لم يكن هناك كبرد بحادتها إن اكتفتهم أو إن التجمل أو لحو ذلك فكان هذا المناسب أو لمناسبة ما جعلها أكثر من الضجر إلا الصبي هو الذي دون سبع أو دون عشر فإنه يكفي أن يقمص بكميصاً وأن يكفن بثوب واحد يلف به لفافة يعني كما أن الرجل يلف في ثلاث الصبي الذي دون العشر والذي هو دون اسم البلوء يعني أقرب ما يبلغ فيه الرجل عشر فيكفن في من واحد وإن كفن في ثلاثة نجاز كذا تبرع ورحته فإن كانوا من ورهته قاصرون فالحقوا فللورثة فإن تلعى الورهته وقالوا لا نسمح إلا بهو فلهم ذلك أو كانوا قاصرين وزيادة التكليم تضروا بهم فلهم المنق الا إذا تبرع الأحياء من نصيبهم بتكميله ثلاثة فلا بأس كذلك الصبية التي دون تسر هذه أيضا تكسل في ثوب واحد ويجيز في ثناهة كما ذكرنا العقد يعني هي خرقة تشد بها الاطفال حتى يستمسك الكفن فلا ينخل ولا ينحسر شرعيتها لاجل هذا السبب ظاهرة شكمه شكمه فيها ظاهرة وكونها تحل القمر لاجل ان الميت عادة بعد ايام ينتفع تكون تلك الحزامات تضايقه أجل لذلك تحلوا وتتركوا بحالها يعني تترك فقط بحالها إنما تحل العقدة فقط شرعيتها هذه امساك أنساك الكفن حتى لا ينحس. كيف الوجه؟ لا <تصفيق> أذكر فيه أن الوجه يفسد بعد انصاله بالقبر ذكره بعضهم ولكن لا أذكر لهم وجبة. عدد عدد, عدد, عدد, عدد, عدد العقد. ذكر أنها خمس. إنهم لا سواء وعند هذا ضم ستة. يعني إذا تظن التي فوق الرأس واحدة، التي فوق التي فوق الرجل الواحدة في الوسطي أربعة. ويكره التكفين بشعر وصوف لأنهم خلاف فعل السلف ومزافر ومعصفر. ولو امرأة لعدم وروده عن السلف ومنقوش لذلك ولأنه لا يليق بالحال ويحرم بجلد لأمره صلى الله عليه وسلم بنزع الجلود عن الشهداء وحرير ومذهب لتحريمه على الذكور في الحياة ويكره تكفين المرأة بالحرير هذه <تصفيق> متروعة كلها أن المزعفر المعصفر ورد أن عن في الحياة للرجال لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن عمر ثوبين مع فانكر عليه وقال أمك أمرتك بهذا فعرف الإنكار فقال هل أغسلهما قال بل أحرقهما لشدة المبالغة في الاستنكار والعصفر نبات معروف أحمر أو قريب من الحمرة إلى الصفرة ومثله المزعفر وهو المطلع بزعفران الزعفران المعروف لأنه يقلب لون الثوب إلى صفرة أو إلى قريب الحمرة لذلك كره بحق الرجال الاحياء وكذلك الأموات وأما الشعر والصوف فلأن لبسهما في الحياة ليس بمثال لغلظهما والشعر الذي نسج من شعر لشعر المعز ونهور والصوف الذي نسج من صوف الضعف وأن الأكسية الموجودة الآن التي تسمى أصواف هي الحقيقه صوف أو مسلوعة من صوف ولكن ولكن يعني قد دخلتها العمليات فخففت من الصوف حرقها فصارت مما يمكن رباء لبسها ولكنها مع ذلك غليظة ذلك يكره لبسها ولأنها في هذه الأزينة أيضا رفيعة الشمل فإذا كان إنسان لبسه عادة الصوف أسود أو أبيض أو ملون فنقولوا يُكَثَّنُ في استيعاب البيض من القطن نحو أول لا، ولو كان يلبس الصوف يجوز أن يُكَثَّنَ في الصوف إذا وجد صوف أبيض أو إذا أوصى بذلك ولم يكن فيه إصرار وكان يلبس له يجوز إن شاء الله لأنه ليس هو الصوف المعروف الذي هو خشب وفي المعروف إذا نسج أصبح خشنا كما ينسج الان كما ينسج قديما. بيوت الشعاب المعروفة من صوف هل يمكن أن تلبس غذيرة الصوفية فالقديمون <تصفيق> الذين زهدوا بالدنيا وكان يلبسوا الصوف لبسوا ذلك على وجهه التقشف وأنكره عليهم من زمانهم لما فيه من خشونة التي هي خشونته على الجن فحاصل أن التأثين في الأصواف والأشعار والأوبار ونحوها غير مشروعة وانا التكفين في على الجلود ولما سمعنا من انه عليه الصلاة والسلام هم ربنا ازعي الجلود عن الشهداء عادة المشروع الشهداء قد يلبسون فيها من جلود يقول بها بشرتهم عن وقع السلاح لكن لا يناسبها لكفن فيها لغلظ وأن المنسوج من الحرير ونحوه فانه منهي عنه في من الحياه محرم لبسه على الرجال في الحياة فلا يجوز بعد الموت وكذلك لا تكفر به المراه لما فيه من الاسراف ولعموم الامر بتكفين الموتى بالبياض الحاصل أن هذه الأشياء ولحوة مما يكره التكثير فيها لما ذكرنا من التعليلات وغيرها الله أعلم وصل الله على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى فصل والصلاة عليه فرض كفاية لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا على أطفالكم فإنهم أفراتكم وقوله في الغال صلوا وقوله في الغال صلوا على صاحبكم وقوله إن صاحبكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه وقوله صلوا على من قال لا إله إلا الله والأمر للوجوب وتسقط بمكلف ولو أنت لأنها صلاة ليس من شرطها الجماعة فلم اشترط لها العدد الله الرحمن الحمد لله والصلاة والسلام على محمد ذكرنا أن أهم ما يُعلن في هذه الأبواب هو الصلاة على النبي، وأنهم جاءوا بالجنائز بعد الصلاة لأن أهم الأعمال فيها هو الصلاة على النبي، وسميت الصلاة عليه صلاة لأنها شبيهة بالصلاة من أغلب الوجوه ففيها تحريم وتسليم وتكبيرات وهي طهارة واستكبار للقبلة وجعاء فأصبحت كأنها الصلاة وإن لم يكن هي ركوع ولا سجون ولا قعود ولا تشهد لكن فيها أغلب ما يطلب من المصلي فالصلاة عليه هي أفضل ما يعمل به وأهم ما يعمل منه وما تقدم وسيلة اليها فإن تغسيل الميت هو تطهيره حتى يصلى عليه كذلك ستره بركفا هو ستر عورته وكله عورة حتى يقدم للمصلين عليه كما أن الإنسان في حياته إذا أراد صلاة فتطهر من الحدثين ومن الخبث وستر عورته وكذلك بعد الموت يطهر مقدمة بين يدي الصلاة عليه ويستر مقدمة بين يدي الصلاة عليه ذكر أن الصلاة عليه وفرض كباية فسائل حروب كباية إذا شاقوا بما قام به من يكفي فقط الإهم عن الباقين وإذا تركوه كلهم هاهموا واذكرون ان هناك بعض من المراد ونحوهم لا يعرفون شيئا من أحكام الجنائز، وأنه متى ميتهم لفوه بثيابه وجلنه دهنا كما تفعل النساء، وهذا عدل على غلبة الجهل. كيف شاف عليهم وهم في وهو الإسلام، ولو كانوا. هي بلاد في بلاد لا تطبق تعاليم الاسلام فانه لا يجوز لهم ان تخبطوا في الامور الشرعيه بل عليهم ان يبحثوا ويسالوا فاولا يضروا ما لا يعملون في امواتهم ثم بعد ذلك يطبقون ما عملوه فكونوا يقولون لا, لا, لا نعرف نحن جاهلون نشأنا في ذرية وهي جهلاً ولن نشبه نعرف شيئاً ما دام عند هذا مات وغارت الحياة لا ما نجد إلا أنه آلية سوءتاه وندفنه حتى لا ينسى فينا بيننا هكذا يقولون نبع الله أيضاً للبواد هذه هزم الذكاء كما ذكر ذلك كثيرا مما نعرفه انهم لا يغسلونه ولا يكثلونه ولا يصلون عليه ولا ينفرونه دهن الشرعي في اللحظة وإنما يحفرون حفرتا ويقولونهم يابه يابه ثم يصفون الطراب عليه سفا هكذا يفعلوا لا شك أن هذه الاعمال الشرعيه التي جاءت بها الشريعة في هذه الجنائز أنها فيها بيان حرمة المسلم وإحترامه بعد موته كاحترامه في حياته أنه كرامة هذا المسلم أنه بعد موته يطهر هذه الطهرتين الشرعية وأنه يكفن هذا التكفير الشرعي وأنه بعد ذلك يقدم ويصلى عليه ولأن السبب في ذلك أنه لما انقطع عمله بالنوت بسرعة يجتمع أهل الذربة من يقرب له ونحرهم يقدم له أمامهم ويدعون له هذه الأجوية التي حفظت في هذه الأحاديث إذا يكون أول دخوله في الآخرة مزودا لهذه الدعوات وتسحمه بعد ذلك الدعوات الحردية هذا هو السبب لشبعية هذه الصلاه التي هي صلاة الجنازه وما شك أن البيت بحاجة إلى الدعاء لأنه قد انقطع عمله وأن الدعاء الذي يدعو به هؤلاء المصلون أنه يؤمن ويغلب على الظن قبوله إن شاء الله سينا إذا كثر المصلون ولأن يستحبوا تدفيرهم يستهبوا أن يجتبع المصلون كثيرا كما ورد في بعض الأحاديث أن لمام المسلم يقوم عليه أبدعون من المسلمين إلا يشفعوا فيه وفي هذه الأحاديث لمام المسلم يقوم عليه امه من المسلمين يبلغون المئة كلهم يستغفر الله له إلا هم له. هذا الحديث فهذا يسبب استعداد كثره المصلين واستعداد اخلاصهم للدعاء له كما ورد ذلك ايضا في حديث السنن اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء له عرفنا ان هذه الصلاه انها حر فهذه المتفاية والدلد على غريتها هذه الأحاديث ولم يكن إلا محامرة النبي صلى الله عليه وسلم عليها من قبل أنه ترك ميتا بدون أن يصلي عليه أو يأمر امه من الناس أن يصلوا عليه ففي هذه الأحاديث يكون شيء من ذلك فقاله لذلك الذين فيه عليه دائم دينامان فصلوا على صاحبكم فلما تحنى لهما مقتالا يصلى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك قوله لذلك غلى وصلوا على صاحبكم كان ذلك من الذكر الزجر عن هذا العمل الذي هو الغلو فقوله صلوا عليه فدلوا على أنه انهم مكلفون بالصلاه عليه وكذلك الحديث الذي فيه صلوا على من قال لا اله الا الله وصل خله من قال لا اله الا الله فإن هذا الامر توجيه للامه صلوا عليه فالصلاة عليه لما قللنا بها دل ذلك على انها واجبه على من تحصل بهم الكبائر <تسكت> لما كانت الصلاة فرضا فمتى تسقط هذه الصلاة فرض الكفاية يسقطه لمن يكفر فمن الذي يكفر الصلاة على النجم إذا صلى عليه واحد وهو مكلف ولو أنزه يقول جاب العلمان وَلَوْلَمْ يَصَلِّ عَلَيْهِ إِلَّا اِمْرَأَةً مُكَلَّهَةً المكلف هو الزالغ العاقل الذي قد بلغ شل التكليل لذا إذا صلّ عليه واحد مكلف كفر ولكن كما ذكرنا أنه كل ما كثر المصلون أن عليه كان أعظم لآجره وشروطها ثمانية النية والتكليف واستقبال القبلة وستر العورة واجتناب النجاسة لأنها من الصلوات فأشبعت سائرهم هذه الشروط الخمسة من شروط الصلاة كما تعرفون وهذا النية هل القفل وأنك إذا أصدت عليه تلوي أن تصلي عليه الصلاة الشرعية فلا بد من النية ثانياً استقبال قبلة وان القبلة هي قبلة الدعاء وقبلة الصلاة وهذه فلا بد من استقبال قبلة ثالثا الطهارة التي هي رفع الحدث فلا يصلي عليه وهو محدث. لا بد أن يكون متطحراً من الحدثين الأصغر والأكبر وهكذا إجانة الخبث فلا يصلي عليه الإنسان وعليه خذة نجاسة عائلية وهكذا بشتر العورة لا يصلي المصلي وهو ساتئ كاتو شيئا من عورته فيه التي فيها من الشرطة إلى الضطمة عورة الإنسان فهذه من الشرط المعتذرة في الصلاة فكذلك تعتبر في صلاة الجنازه فحضور الميت إن كان بالبلد فلا تصح على جنازه محمولة أو من وراء جدار وإسلام المصلي والمصلى عليه وطهارتهما ولو بتراب العذر لما تقدم ولا يصلي على كافر لقوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا هذه أعراضنا من مشروع وهو لا بد من حضور المصلى عليه فأنام الجماعة إذا كان في البلد. قولهم إذا كان في البلد يخرج الصلاة على الله فإنها جائزة عند جماعة من أولئك. ولكن بعضهم يقولوا الصلاة على الله الخاصه بمن لم يصلي عليه في بلده. كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي. هو أهل المدينة لأنه لم يصلى عليه زلادة. الآخرون قالوا يصلي عليه غائبا إذا كان ذا منزلة وشرف وفضل كل والعباد ونحهن يصلي عليهم صلاه غائب. وقيل إنه يجوز أن يصلي عنه صلاة الغائر على الأطار الذي أطار وبكل حال إنها قد هبت جنسها ومنهم من قاس على صلاته على النجاشي ومنهم من قصرها والذين قصرواها قالوا إننا لتكبر الأحبار ولم نجد فأنه صلي على كل من لا تغائباً فدل على أنها ذات خصوصية ونحظة غنة اللحان فما بعث بالصلاة على الغائب بالنية أما الصلاة على أما إلى كارح البلد فما يصلى عليه صلاة الغائب بل لا بد أن يصلى عليه صلاة الحاضر النبي صلى الله عليه وسلم لما مات صلى عليه وهو في حجرته كيف كان ذلك كانوا يدخلون افواجه كلما صلى عليه جماعه خرجوا دخل آخرون فصلوا عليه ثم خرجوا حتى انتحوا هذه الصلاة عليه جماعة يعني عشره مثلا من لهم المكان واتسع لعشرين ثم يخرجون يأتي اخرون يصلي بهم واحد منهم وهكذا كذلك يجوز أن يصلى على الميت عدة صلوات اذا مثلا يصلى عليه اهل هذا المسجد ثم ذهبوا به الى مسجد اخر في وقت صلاه غيره اذا عليه ومسجد ذلك الرابع او الخامس أو, او اكثر من ذلك كل ذلك جائز ان شاء الله لانه كلما كثرت الصلاه عليه كثر الدعاء عليه وكان ذلك اقرب الى قبوله <تصفيق>